والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبدالبارث بيتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى أو في ضلال لا نسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أرني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم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 وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يدي ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يقول القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا اولئ انت لكننا مؤمنين الذين استكبروا الذين استضعفوا ان نحن صددناكم عن الهدى بعد اجاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل ما كل الليل والنهار اذ تأمروننا اذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له انددا وسر ندامه وَأَصْحَبُ النَّدَامَةِ لَمَّا رَأَى الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغلالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُم مِّن دَارِ السَّعَادَةِ إِلَّا مَن صالحا فاولائك لهم جزاء الظافر بما عملوا وهم في الغرفات امنون والذين يسعون في اياتنا معاجزين اولائك في العذاب محضرون قل ان ربي يبسط رزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَا أُولَئِ إِيَّاكُمْ كَانُوا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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفق مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنَ نَّذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مَعْشَرَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلَنِ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُولُوا اللَّهَ مَفْنَى وفرادى.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 قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيب قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا له التناوش من مكان بعيد وقد كفروا مِنْ من قبل ويقذفون بالغيب من وحيل بينهم وبين مَا يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملاك ررسًا أُجحَةٍ مثنَا وَثثَب يزيد في الخَللق ماَا يش إِ الله لا كل شيء قدير ماَا يفتتحلههُ لَّا س الظحمَة فَلا مُسكَ لَها وما يُمسِك فَلا مُبص لَهُ منِ بعد وَوهو العزيز الحكيم. يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خارق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فئن ما تؤفكون وان يكذبك فقد كذبت رسل من قبلك والى الله ترجع الامور يا بالله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ان ما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعي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 فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسق نام إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصاد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من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 وما يستمو البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا منح أجاج ومن كل تأكلون نحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير